بسم الله الرحمن الرحيم والعصر 111. إن الإنسان لفي خسر 112. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواقوا بالحق وتواقوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمذه الذي جمع مالا وعدده يحفظ أن له أخلده كلا لينبذن في الحطمة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 119. فاجعلهم كعصف مأكول